يا أهل ويا أصحاب اليوم المحب ما في عليها نوم خبوا بعينيكم الفرح صلوا الميلاد الجاي اليوم يا أهل ويا أصحاب اليوم المحب ما في عليها ربوا يكون الفرح صلوا الميلاد الجاي اليوم يا صغار ناموا ناموا واحلموا كثير ناموا بطفل حلو صغير عم يخلق بالبرد والعيد بإيده يطير يا صغار ناموا ناموا كثير بكرة العيد الواصل بكير بالليل يا صغار في نجمي حد تطير لا نوبي لا نوبي ضفاف الوصيل حبيبنا في يا صغار ناموا ناموا و أحلمو فين؟ العيد الواصل بكثير في الليل يا صغار في ليش حد تطير؟ لالا انت والبحر صرتوا توام خلي في قلبك مطرح صلاه صلي الميلاد الجاي اليوم من خلف البحر بحار تطلع لبعيد هوشتي خلف وفي ايد بتلوح على البحر يا اللي جاي من بعيد من قلب البحر بحار تطلع لبعيد شو شايف هما انجوم العيد ملاب الضالع من بحر موج و من خلف البحر بحار اطلعه على بيد هذه هي خلفه في قيد يتنوع عالضخر يلي جايبه بعيد من خلف البحر بحار اطلعه على شو شايف هما انجوم العيد ملاب الضالع من بحر موج و خلي إما نكبل حدود بقلبك في مطرح بساه لا تخاف من الأيام السود مع سيل Zoom تحمل بي سلاح يوم الميل يوم الميلاد لازم ترتاح مسيح الجاي بألف لا مع المسيح من سلاح يوم الميلاد لازم ترتاح الجاي بألف سلاح مع من لازم ترتاح مسيح الجاي